يقول السائل دعوت الله كثيرا بأن يستجب لي في أمر من الأمور لكن لم أرى أي أثر في استجابة دعائي وأنا الآن أشعر بالإحباط مع أني اشتهدت كثيرا في دعائي لما نصحتكم لي أثابكم الله أخيذ الله لم تخسر ولن تخسر ما دمت تسأل الله وتدعوه فاستجم دعاء الله عز وجل فهذا الذي تسميه الإحباب ما هو إلا من الشيطان من كيد الشيطان لن تدعو الله دعوة إلا صرف عنك من السوء مثلها إلا استجابها لك أو صرف عنك من السوء مثلها أو جعل لك في الآخرة من الدرجة في الجنة ما هو مثل ما دعوت فأنت على كل الأحوال سالم غانم سالما بتسليم الله من بفضل الله عز وجل فهذا الذي تجده في نفسك مولا يستجاب دعائك وأما هذا يتركب عليه سوء الظنب الله عز وجل والإحباط هذا كل من الشيطان لا تلتفت إلى هذا أخي أخي الله قد تدعو الله بشيء يكون سببا في شقائك في الدنيا والآخرة والله يصرف عنك رحمة بك كم من إنسان إن سأل الله مسألة علم الله أنها لو تحققت له لفسد عليه دينه فصرفها الله عنه لطفا به ورحمة فهذا من كرم الله عز وجل وفضل الله عليك أحسن الظنب الله عز وجل وعلم أن الدعاء حبل خير بينك وبين الله تستدب به خير الدنيا والآخر أحسن الظنب بالله أنه لن يخيرك وأنه إذا أخر الإجابة لحكمه الإنسان قد يسأل الله تحصيل أمر فيقول يا رب يا رب أريد أن أجد السيارة أو أجد زوجة أو أجد مالا أو أجد كذا وكذا وعلم الله أنه لو وجد هذا المال في هذا الزمان أنه يفتن في دينه فأخر الله عنه هذا المال للوقت الذي يقوم فيه خير عليه في دينه ودنياه وآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأحسن الظن بالله عز وجل وليتسع صدرك فإنك تسأل الكريم الذي لا تنفذ خزائنه وتفع التسأل الكريم الذي لا تذره مسألته يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما بلغت مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا والله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يعطيك ما تسأل ولكن الله يريد لك الخير ويريد أن يصف عنك السوء والشر ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبل روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساعتك هل ملك الملوك الذي تدعوه يكره مساعتك يورد شيء سوءك سخر لك ما في السماء وما في الأرض وأصبغ عليك النعم ودفع عنك النقم فتسيء ظن به أو تحبط من أي شيء تحبط أي إحباط لو اراد الله بك الشر ما سمعت ولا بصرت ولا عقلت بالماذا ببت على وجه الارض يا هذا تأمل من تعامل ومن تسأل ومن ترجو اياك هذه الدنون الفاسدة وهذه الاوهام الجائرة عليك ان تبتعد عن سبيل الشيطان وان تنزه نفسك بما وصاك به الرحمن ان لا تستعجل أن لا تستعجل امر الله عز وجل هؤلاء أنبياء الله وعسل الله تأخرت الإجابة عنهم لحكم فصبروا وصابروا ورابطوا فيوم الأحزاب يرهم الأحزاب إذ زارت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الذنون هناك ابتلي المؤمنون وزبزلوا زلزالا شديدا وكذا عليه الصلاة والسلام السبت والأحد والاثنين والثلثاء يلضح بالنبل ويدافع عن المدينة وأصحابهم معه في شدة ولأواء حتى استجيب لهم يوم الأربعاء أخيف الله لما حكم وعليك أن توسع صدرك وأن تستيقن بربك كم من أمور من النقم حلت بالإنسان فأصابته الضائقة في جسده فابتلي بالسقم والمرض وأصابته الضائقة في ولده فرأى في ولده ما يؤلمه ويجرح قلبه واصابته الضائقة في زوجه واصابته الضائقة في حبه واصابته الضائقة في ماله واصابته الديون والهموم والأموم فما وسأها إلا الرضا بالله وحسن الظن في الله وصدق اللجأ إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسنه ولقد تأذن ربك أن من صدر واصطدر أن يجعل له من بين أتباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا لا يعجز الله شيء لا تظن أن مسألتك هذه تعجز الله عز وجل أو أن الله لا يريد أن يأتيك سؤلك الله يريد بك الخير وكم من إنسان تمنى شيئا أن يكون له علم الله أن هذا الشيء لو كان أنه يفتن به يقول يا رب ارزقني ولدا فيتأخر عنه الولد وعلم الله أنه لولد ولد الولد من هذه المرأة أنه يخرج ولدا فاجرا أو ولدا فاسقا أو ولدا عاصيا ألنست هذه رحمة ما عليك إلا أن تحسن الظن بالله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا هذه رحمة الله لما قال هذا رحمة من ربي وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا لأن الإنسان بعض الأحيان يعجل ولا يفهم وقد يسيء الظن لكن هذا كله من الشيطان تستعيد بالله من الشيطان وتصبر يريد الإنسان الفرج في مصيبة حلت به فتتأخر اليوم واليومان والثلاثة والأربعة ولكن لا يعلم كم من الخير في تأخرها وكم من الخير في عدم حصولها يوسع الضيق الرضا بالضيق الرضا بالضيق لأنك تعلم أن الله قدره لك وأن الله يريد بك الخير فإذا وجدت الضائقة والمحنة وإذا وجدت الشدة وجدت الدعاء تدعو فيتأخر عنك فيتأخر تتأخر عنك الإجابة فأحسن الظن بالله وثق بالله فإن الله نعم المولى ونعم النصير لم تجد الخير إلا بالله ولم تستجع الشر إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وان كان لله كان الله له فإن الله نعم المولى ونعم النصير فإياك ثم إياك أن تفوتك آخرتك إذا سألت الله مسألة فإياك أن تهدم دينك أو تخسر دينك لأنك إذا, إذا أحذق أو أصابك اليأس فهذا ضعف إيمان ونقصان منزلة عند الرحمن فالله الله أن ينظر الله إليك في يوم من أيام هذه الدنيا وقد تقلد قلبك على النقص في طاعته الكمال أن تقول لا الله يريد بي خيرا الكمال أن تقول بإذن الله ستنفرج بإذن الله سيكون خير أنا راضي بما كتب الله أنا قانع بما حصل كل هذا يرفع الله به درجتك ويؤذم به أجرك ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اللهم اجعلنا من الصابرين اثبت قلوبنا واجعلنا من المرابطين واصف عنا كيد الشياطين اجعلنا لك مخبتين موقنين برحمتك يا أرحم الراحمين والله تعالى